إ ل ى الكهف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم م ن أ م ر ك م مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت ت ز ا و ر عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فبعثوا فبعثوا اهدكم بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلياتكم ر ه أزكى طعاما ا ف ل ي برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إنهم ويظهروا ي ع ل ك موسوعه ي ج م ك م ي ي في د و ك م م ل ت م النابلسي د و ك ذ ك أعثرنا ع ه م للعلوم ي الاسلاميه اسماء الله ا ل ي س ن ى إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا ب ن و ا عليهم بنيانا وربهم أ ع ل م بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا ً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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا واتل ما أ و ح ي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء ف ل ي و م ن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها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 أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ل ن ه ا ء يحلون فيها من س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ل ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا و ج ل ي ن جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين م ن ع ن ا ب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت ك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه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 أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ه ز ؤ ا ومن ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها, فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أ ك ن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 شركه الهدى ش ر و ي ه غير ربك الغفور ذو الرحمه لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القريه اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى, حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حطبا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 ي ا أ ه ل ق ر ي ة استطعما, استطعما اهلها ف أ ب و ا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه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 انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها وَجَدَهَا تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إِمَّا موسوعه النابلسي ل ل ع م ح س ن ا م قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نكرا و أ م ا من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أ م ر ن ا يسرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطرع الشمس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 كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما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 قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اصطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء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 فحبطت أ ع م ا ل ه م ف ل ا ن ق ي م ل ه م ي و م ا ل ق ي ا م ة وزنا ذ ل ك ج ز ا ؤ ه م ج ه ن م